อัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮอลล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 ت ب غ و ن ه ا ع و ج ا أولئك في ض ل ا ل بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بنسان قومه ليبين لهم فيضل الله م ن يشاء ويهدي م ن يشاء.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 ذ ا ِ ك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى ر ض ا ل ق و م ن ه ا ذ كرُون عمت الله عليكم إذ آ ج َ ك م من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسمونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك م بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لإِن ش َ ك َ ر ْ ت ُ م ْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِذْ ت َ أ ذ َ ن َ رَبُّكُمْ ل َ ن َ ش َ ك َ ر ْ ت ُ م ْ لَأَزِيدَنَّكُمْ و َ ل َ أ ِ ن ك َ فَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وقال موسى إن تكفروا أنتم و م ن في الأرض جميعا فإن الله ل غني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم ح و و وعدي وثمود والذين بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم ر س ُ ل ه م بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إن كفرنا بما أرسلت به وإن ا لفشك ي مما تدعونا ن إليه م ر ي ا قالت رسلهم ُُُْ أفِ َ الله ِ شَكٌ فَاطِر ِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوُكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إلَى أَجَلٍ مُسَمَّى قَالُوا إِنَّا َ م تُمْلِلَ بَشَرٌ مِثْلُنَا تريدون أن تصدون ع َ ما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسولهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله ي م ن ّ على من يشاء من عباده. وما كان لنا أن نأتيكن بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا َ ل ا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولا نصبرا على ما ذيتمونا ولا نصبرا على ما. ف َ ل ْ ي َ ت َ و َ ك َّ ل ِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ ل َ نُخْرِجَنَّكُم مِنْ أَرْضِنَا أَو لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ف َ أ ُ ح َ ا َ ا إلَيْهِمْ رَبُّهُمْ ل َ نُهْلِكَ ا ل ْ ن َّ ظ ا ر ِ م ِ ي ن و َ ل َ نُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا خاب كل جبار ع ن ي د مورائه ن جهنم ويسقى من ما ء ص د ي د ي ت ج ر ع ه يتجرعه ولا يكاد يسيره ويأتيه الموت من كل مكان وما هو ب م ي ت وما هو ب م ي ت ومراءه عذاب غني.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 إ ن ي َ ش َ أ ي ُ ذ ه ِ ب ك ُ م و َ ي أ ت ِ ب ِ خ َ ل ْ ق ج د ي د وَمَا ذ َ ك َ ع َ ل ى ا ل ل َّ ه ب ع ز ي ز وَمَا ذ َ ك َ ع َ ل ى ا ل ل ه ب ع ز ي ز و َ ب َ ر س ز ُ و ا ل ل ه ِ ج م ي ع ا فَقَالَ ا ل ْ ض ُ ع ف َ ا ء ل ِ ل ّ ذ ي ن َ ا س ت َ ك ب َ ر ُ و ا إ ِ ن ا ك ُ ن ا ل َ ك ُ م تَبَاعَ فهل أنتم غنونا ع من عذاب الله ش ي َ ا قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم ص َ ر ن ا ما لنا من محيص؟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 ف َ ا س ت َ ج ب ت م ل ي ف َ ل ا ت َ ل و م و ن ي ف َ ل ا ت َ ل و م و ن و َ ل و م أ ن ف س َ ك م م ا أ ن ا ب م ص ر ِ خ ك م و َ م ا أ َ ن ب م ص ر خ ي أفرت بما أ س ر َ س ت ُ م ُ و ن م ِ ن ق َ ب ْ ل ِ إ ِ ن َّ ا ل ظ َّ ا ل ِ م ي ن َ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَأُدَخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ أ ن تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ا ل ْ أ َ ن ْ ه َ ا ر ت ج ر ي من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت ك شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أ كلها كل حيل بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة ا ج ت ت من فوق الأرض ما لها من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 جهنمَ يَصلونَها وَبِئسَ الْقَرارُ و َ ج ع ل ُ و ا لِلَّهِ أَدَادًا ل ِ ي ض ل ُّ ع َ ل َ سَبيلِهِ ق ُ ل تَمتَّعُ فَإِنَّ مَصيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قُلْ لِعِبادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقيمُ الصَّلاةَ وَيُنفِقُ مِمَّا رَزقَنَاهُمْ س ِ ر َّ وَعَلَانِيَ وينفقوا مما رزقناهم س ر ا وعلانية من قبل أي يأتي يوم من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلل الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من ا ل س م ا و ا أ ز ل من السماوات فأخرج به من الثمرات رزقا لكم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 وأتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدون عمت الله لا تحصوها إن الإنسان ل ظ ل و م كفار وإذ ق ا ل ئ براهيم ربجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضل الكثيرا من ف َ م َ ن ت َ ب ِ ع َ ن ِ فَإِنَّهُ مِنِّي و َ م َ ن ع َ ص َ ا ن ِ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا إ َ س ْ ك َ ا ن َ ت ُ م ْ أ َ ز ْ ر ِ ي َ ة ِ بِوَادٍ غَيْظِ زَرْعٍ ع َ ي ا د َ ب ي ت ِ ك َ ا ل ْ م ُ ح َ ر َّ م ربنا ليقيم الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهن ورزقهم من الثمرات لعلهم يسكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله مآسي في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسмаيل م وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب جعل لي مقيم الصلاة ومامدريتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا غفرني ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبا الله غافلا عما يعمل الظالمون إ ن ما يؤخرهم ل ي و م أن تسخس فيه الأبصار م ه ع ي ن مقنع رؤسهم و لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأذلنا سيوم يأتهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجر قريب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 وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وإراد الله مكرهم و إ ن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله إن الله عزيزٌ يوم ت ب د ن الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات والسموات و ب ر ز و ن الله الواحد القهار وتر المجرمين يومئذ مقرنين في ا ل أ ص ف ا د سرابيلهم قطران سرابيلهم من قطران و ت غ ش ا و ذوهم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاء هذا بلاء و َ ل ِ ي َ ذ ْ ر ُ و ه ِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَكَّرُوا ن الْأَلْبَابُ